وَإِذَا أَنذَرْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّهُ يُسْلَا نَا يَكْتُبُ مَا تَمْ هُوَالَّذِييُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ مِن رِّيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَنُؤَنُّ النُّجُومُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ تَنَامِينَا مِنَ الآبِ لَنَكُونَ نَمِينًا الشَّاكِرِين فَثَمَّ الفيل اَرْضِي بِعِيرِ الْحِقْ قَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ طاب ي نبات الارض فخلط ابي نبات وَظَنُّوا أَن لَّوْ أَنتَ قَادِرٌ عَلَيْهَا أَنْتَ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم ترن بالأمس كذلك كانوا فنسوا الآيات لقلمي تفكوا والله يد a <laughs>